124. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم همة ثم قضوا إلي ولا تنظرون 129. فَمَا توليتم فما سألتكم من أجل إِلَّا أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين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 بِالْعَوْنِ وَمَلَائِكِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ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 قُلْنَا رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ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 124. آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك 125. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حق. 111. حتى يروا العذاب الأليم 112. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا